الوحدة الثانية الدرس الأول المكالمة الهاتفية خمسة استمع إلى الجمل وأعدها ثم صل بينها وبين الصور واحد الحمام الزاجل هو نوع خاص من الحمامات التي كانت تستخدم لحمل الرسائل من مكان إلى مكان اثنان إشارة الدخان هي من أقدم أشكال الاتصال المرئي المستخدمة عبر المسافات الطويلة. ثلاثة، الفاكس وهو جهاز يقوم بإرسال نسخ طبق الأصل من الوثائق المراد إرسالها إلى الطرف الآخر. أربعة، البرقية أو التلغراف هي جهاز اتصال يعتمد على ترميز الحروف بنبضات كهربائية وترسل إلى الطرف الآخر عبر الأسلاك. 5. الانترنت شبكة الاتصالات العالمية تسمح بتبادل المعلومات حول العالم. 6. الاتصال اللاسلكي هو الاتصال من منطقة إلى أخرى دون أي أسلاك مرتبطة، ومن الممكن استخدامه في كل مكان.